كتابي مختصر رياض الصالحين من زاني برزخ خشويص امام النووي رحمه الله ويغلى لو بابا ما مصار احمد يا خوي فرميت باب التعاون على البر والتقوى أم بابا باس لو دكات كبت. تعاونوا يا ال كالاسان كردن هبه اللي بين مسلمانان لسرت شاكو لسرت تقوى ألو عمانة جو بقرن أم عمانة مقطعك اللبشك لآياتي قرآن فيروس كأخوالي قرآن فرميت وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ألو آت فيروس أم عمانة جاء رشدها باب التعاون على البر والتقوى أم باب ما مبتكات آية تعاونوا ويا المتدانوا كومك كذيه مسمانان لسبر تقوا تشونا ودبيت تعاونوا تساعدوا يا المتدان لبين مسمانان لسرت شاكو تقوا اما يا المتدان يقتلوا كومك تري يكتر كردن لسر غناه تاوان حرامه تعاون زين نفرم معناك التساعد يا مسلمانك يا مسلمان مسلمانه بدات يا مسلمانه بكوي بكشتي يا متي بير تقوى بير فعل خير هذا خير بيه هرش ديك بيت مسلمانه بيه تو دس برديك جاد رغبانك، اما فيوتري كاري جماعي اما بيرة، يعني كاري تهاك شخصي بيت، مسلمان في وسطي بقر زبوي دفعكي، آفرت إخوانيار ما تيبديت، بناء دخيار ما تيبديت، جو قليل دخيار ما تيبدي دار دار أن يجي نمام أن يجي أو أي كواب فعل خير بيت هو دخيار ما تيبدي أو بيرة، أي تقوى تقوى واتاب بارسني شرخو بارسنا شرخ. هذا المسلمان ويستي لشر الرزق عربي وخير رزقك تو يا دين الإسلام دينك المسلمان بيقد بسيط صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه إيمان دار بوإيمان دار يتر هو كبناء وياه يكثر بس نوى أم بناء جوريا كتب أم مزج أو طابك كان وخشتك كان جمسراً لسريك وتيكالبناه وإخوان بين حل وشتبه أو بين الضخمة وسطاها سنجشان لبانشانة دسناو دسأ أو, أو, أو بين الدورية أه وسطاها ومستمانانش في قمر فرب الدبين من مكان أو هابد دسناو شان لبانشان بن بتوان الجلمتية كثير بدن أمتي راست وكرم كشيء في حل كان بالي كثير باركن بل كأمتي جيزندوبن لا يخوآ جيران بهيا و بخم بخفتي مسلمان بيوتيسي دفرميت دفرميت مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى المسلمان لكاتنا خشيكانهم بيكتروا شو ام جسمه ام اندامه زلا ام جسمه زلا ام هيكله شلونك بيشيت همو اندامه كانت الاكلنا راحت او شو خاينيه انسان قشوت شايب يشت همو جاني لخوبت دستي لنا راحتي ددايه جو لنا راحتي ددايه سري لنا همو جاني خبره ما خويت شو جهموي هوري او شويتي مو ازاري هي بهما شو قال جو بيشت همو لا شغله رسالتهايا دداني بيشيت. همو لا شغله رسالتهايا سكي بيش يا رب الله شال رزله تاي فشتي بيش بهما شي ولف قبل مسلمانه بي افابيه مسلمانه دبي لا شبابن وق يك هيك لوابن مسلمانه للجك اذا راح دي وسليحات ازلك تششت غمي كي لبر بو ازيتيكي نا راح تبو يبقى في نكنين فانا اجري بخوي يقول من هنا بان في نكنين صرد بين بي دم مان تقبيل نقبي خوي شال بين مسلمانه باهله بي خرسكيت لكاسه بكيزر سعرك دعمتك وردك ريد، لكن خزانك كيشي كيهيا، خزانك توش طلاق دبيد، كوريك دمريد، لك سبب زاردك ها، أبي ما خوش بيه، والله إيمان لوازيهوا، والله حسد أوا، بناقدين بخوي قرب هالبار، توب بشك لخود برايد، بشك لتوه، أبي دلص صغلة بيد، شون سرد يشا هم يجانب يعتقدوا، توش بيدعتقد بيد، ورخن باري بيرقلي، باري خمك يبا، على براي بس يبا من أقرب بكام، يبا من أقرب والله اولتوانا بوتاكم جيبه يوسا جيبه يوسينيا غنبار بدعاء خيري بقى خوايا باري أسانكي يا ربي خوايا كاري السوقي سيبشك لأخوض برايات اما دين داري ام براياتي او أم مسلماناتي فرموين ايمان داران نمونكي لك لا شوايا لا شيء اندام اللي لا شبكي لأعزاب همو لا شكيتر همو يوكي السحر و حما تايل ايديو او شوخوينيه والله هتاء اوها نبي القيام هاوها هتاء اوها بأيخ وشيس نبينا إيمان دارتها واني هات سندا بدام خمه هركيشين بدام قيمة دنيا بدامنا بيت أبي اللي عمله كردوية ديار بيت مسلمان بمسلمان وقوه لا شوايا أبي تيه هركيش من اللي عتعاون بر يتقوى فرمون أو كارك مسلمان بيها الله سي أجر واجب واجب واجب مسلمان الشيء بتي بدا أبي بوجوب وتعاونوا أو أمره حمد جاء الأمر إيجابا، همد جاء الأمر استحبابا، أجل أو كاري مصمّان في ولاسيه وجوب بو واجب بو تعاون واجبه تعاون كردينا جري هو كم ردو شورين برأيك ماذا بريء بيه قشمان شورين سركين لزريق ده بواجب دريكيين نبي بكين مصمّان أو بياني مصمّان خجالات أو الرزوخ شيخ في سهوب لبنان، أن جاءك أو كار المسلمان في واجب بو في بو واجب المسلمين تعاون يمكن، أجر كارك كي مستحب واجب يا او أو شرعي يدورك حرام بو واجب هم حرام اللي حرامي فارزين، أكر لو كراهات تعاون يا المتدان لسر بروا شاكوا التقوى اخوان نسيو ري شاكا, شاكا هند جار واجب لسر ما كا كاره واجب يا امسمانا هندي وان ببي امام هند جار مستحب وسنته ابي بكرهستين شنو ده والله هند هند هي, هي يان الزواج بنايك یانتوشی که شیبو صلحیبو و پارک دولسری که باید دفع نکه، به پارک دنیال میتونه خیریگوری لکاته. یان جلو پارانه، توش کسیبو لیخو ماها، تو قصد اولو میگه نقص بکید، تو دست را قصب کید، تو اتو نقص لحاب کید. کیو بچو خیریگل گوریه. یان جلو مشاوری تو، کسی ریب مشام داد، توش مأزقیبو توش آره حتیبو، کیوی زیبا و شارپیای مصمر بچندن.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 عمريكوري خطاب جيش جنارد مجرم يا كان يكيل نوزي شكت الصحابي بريز عبد الله كوري حذافد ابو امزل ما بريزاء باسير ويدي للجيره لكن كمل مسلمانه كجيره أم بيسيان امهم وجنغ ورازايا فيها جنتينا او فيها زور دين دار وزور شابو ازايا بريه بلاك باشا النصراني كان قزم تعاونوا يا المدني بريه مسلمانه كابري باشا النصراني قدي اي عبد الله بلنتدمين ثاني ملك من لجردسايه وزي زارو بملك السلطانه كبر كبدوا بس واصل لديني محمد بيه بابا النصراني الغلب خمس شريك ده بابا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 كرمي كان كأنه بتيربهارن وترمي أحد داير زينن برا مكان يودي وأنا كدرس عن زور راسته يودي جاري لي مدن ميكون جاره بس تيجي ولاي باي بدرس شلون لخوان تقبل باي باب دان برتي رم كوت باكين والله أنا دا ولم يكن يجب ان يكون هناك من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل من من يا واش واش جوش لاك زيادة ولا ودي لو زعلمية، لو درنديتية، لما الجهة الرجعي، ودي والله وازيلان، أنا مش شهيد روش ميجوابرون، ألك داين بيبن بس معن ودي نخير والله خوز قد الله عز وجل سلخوشا. حال پیل خواب دی بدو مل پیل خواب ندید دودی لیگر نمزرم من نکشم چی دیو ببکم اودی بر بون آبی بر بین اما سرب ماسکه انجبرت داد مودی نخیر سر خود ماسه والله به سرب ماسه همو اصحابش بر دید لگ خواهم وعده پیاو قبولی کرد کابله چه سری ماسک خوی وادی اصحاب بریده بس بو خونه ودی لو پر سغلتی لو پر ترس لرز دي فايروس بخينك الاول ابيك الا هو دكوتنا ازر بس بالنزات انبيه كتي والله بس الناس بل بس همها صعبه ما كبرج وعدي ذهبي وعدي لسان بل سري ما الكل همها يذكر قال انا فرمي والله حقها هم كيف ما بي مرده ان زبات علي عثمان لو دي قال لك جزور السلم سئي تعاونوا يا رجال جل المسلمين طبيعي جالستوا يقول ها الصالحين والله لو بريدني من أهل السنة بيأويكي سني بيأويكي موحد عزارك بيدجشه خصم بخوازق قسم بروحهم بريتوه بضل لا يا ما هو بس إيه الرقم اللي هيك إيه ما لأننا فانا قد فاتوا برق وصريكا اكيد اولادهم بجيل واصدج من وصطاوه قاموا صمالك بايمانك با بانا كادي دارك لفنايا وصطاوه في بك عدد 900 تدلج للمسجد صدق صيبيدك هذا تسمجني وابو وابو, وابو. والله دين سمبيا وانا اوان جون دم دي المستقيم إخوائي هدايات ما نبي رجاء رجاء صلاة الذين أنعمت عليهم رجاء أوبيا ونكي هداة تبعي والله بعمل راسن رجاء صلاة راسن كردوه بدم إخوائي رجاء هدايات مدي بور رجاء كأوبيا ولا سليبون أصحابنا لا سليبون ترسلوا رجاء إيوان أوهابون إيش مش ولكن هذا هو المكان الذي يجعل دول المكان هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا فرمودي الذي يجعل هذا صلى الله عليه وسلم، المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي لسر تاكدنو لسر تاقوى كسويستي تاكبك يا المتبدا لشردو لكيوتو يا المتبدا بل لشردو لكيوتوى باشا دفرمي وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غبير الخرافه فرميتي صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملاً، موفراً، طيبةً، ينطيبةً بين نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، متفق عليه، دفع خازني مسلماني دست باك، خازن، بوكس السؤال، كماري لا دان رابيت، أمين بلا لسلي، بريكا كتو ام أم مالبا لسل، أم خزينيبا، شون من بيت قد أهو ببخشا، كاوي دولمات، كسي كتسر، بایدیه خویی لکه که تو پاریس من لایت آبیت ات ای دلمن دیویان هی دلود بیت خازن او کسی لسر مالی مسلمانه که بوی اپاریزه بوی صفحه اکو بوی ترکیب کاو نه لفظی آمین نیپاریزه ج فربه خازنی که مسلمانی آمین دست حق بیت چی خواهند که امری او بودجه بجی که او بودجه بسی بگه چی پیگوت امش بچوایی بیبخشی استراحت بیبخشی ببی غشیو تعاوني خواناكي بتاو يعني ما تيبه دا بدل او بكات او خير كيش بو امن السراء و او خواناكي هل يوجد باراكي توجد ببارا يعني لواني او خير لساري بي وكي موظفه يلساري مادام باراستو تا دا سباكي خائنو قندوني امرت بيكراو بباراستي او مالا امرت بيكراو بچه ما نقول ببخش ببخشا بزواني ببخشا حق لكن بساق أبوه ورقبه وخير بده. مع حسود أو, أو تعاون كل بالي في من يسر على معسر يسر الله عليه وعليه هركس إيجباري قرصة لقرزاري هركس كار أساني بوكا خوار لقيمن كار أساني بوكا توم مسلمان بحر لا يتي نيتي شهريكا من النظرة ما زين شهريكا خي ناقب ما زوجي همروش تهديد كي نيتي شهريكا ياخد بو كي يبلي كارك سني كملاتة أونديا أونديشي بخود خي ناقه بو او رب العالمين رجع مد بو قولها بهذا القيامة خوا خو زينون قلنا هم بيوهنا بوعيا زور أول دي هذا من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا المسلمان آمدب كبا أو إيش غزاي كردوه؟ غزاي مسلمان في فأكبره حزقات جنبكه شجينة فنيا، سلاحينية، شكو زادنانيينية. يعني اللي والله اللي بغزاة الله كان من كان الله كان بخيوكه. تبري أول شكل منه بروح غزابك يعني وعد يكياو تدمي حتى ديته وأمن الله نسلم لنا فقينا كم. توجه لإخوتك أجر غازي وجن جوارته يا. طبعا جihad إيش؟ هب دمني عبادة الجهاد. بقول لي الشهيدي أجر لإخوتك جوارته مهمة. اغر بباريه يا المتهيدي يا المجي من داركاني بدي بتشاكر جن جاور يا خوي غور مهران تا صحابه وين والله بيام خوشه يان اغلبته بوم رك بكويه يا المتهيم بدم لأني إيشي مصمّان رأى برأينمو احتمال أخواني خرج للسريع زور من المداياد. لحديث كاتوا، أكيد آخر بس، في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة لأخيه، كان الله في حاجته. هرّك سيداوي سبراي مصمّان نجيبه جبكا، خوارب العالمين في داوي سينبجي وجياك. والله تجلبي كن، هرّك يا أخي رمضان اللا ضريخوا شو خوات على أكتر يواسان كل دوا، هرب يا جدي سخيري هبيد، له ابو شر رابر هيد، له اخذ محبوبة، كاس كيان متي خذ جدا، كي وجي وجي هاللا يخذ محبوبة، الا خراب شرور المكرور وطال، خوش دور روستنا، إنسان بأقدر بيت. ما مسافر باب التعاون على البر والتقوى بواي باسكاد بمسمنان ام باب اسواتا مدكا بيخل النواة ليتي بغان تأود اودس تنهبيه يار مديدرو كوما كريم مسمنان بن لخير تاكا لتقوى لخير باش جارمن لشر غندرو يا خنوا بلكو الله تعالى اجروا باش تنبيت داكم الاخوي قولوا لي هلبان لباخاتنا وجوانا كانوا الصفات البرزك قالوا كان مخضبه خدها يعفو من بي يصلح الحال من في لا خمر ما خوا الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم يجعلكم خلفاء. And I'll um